وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أميته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته إلا إذا تمنى فينتح الله ما ينكي الشيطان ثم يحكم الله آياتك والله عليم حسيب والله عليم